Ud af fingeren, Allah, Zemani, jeg har en masse fnød. Jeg har dig, der er en masse fnød. Jeg har dig, der er en masse شفنا حياتي بعد غيبتكم خيال عاش في ذكرات تلاقينا بعد غيبة وحالي منك ما يختار وشوقي زايد بصدري وعيني تنتظر البيان ودمعاتي تسولف لي وحيدة والسبب فرقا أحبك حيلي الغالي وتدري بي أنا هواء Vi rejser. Pues tag al bhygning af dig og glæden på din lykke. بأني مستحيل أنسي أو إذا فكرت تهجرني وتلسى صاحب تذكر يا بعد عمره بأني مستحيل أنسي يا هلا والله زمن يا أخوي ما شفنا حياتي بعد غيبتكم خيال عاش في ذكرى تلاقينا بعد غيبة وحالي منك وشو زايد بصدري وعيني تنتظر لقيان وعيني تنتظر لجيال